بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان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 ويطعم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 كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سمسبيلا هو يطرف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ثنا عيما وملك كبيره عاليهم ثياب صندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم وسقاهم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 وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء 121 من يشاء في رحمته والظالمين